وانتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحال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 فَلِمَ تُحَادُّونَ فِي مَا لَيْسَ رَكْمٌ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّه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 غير المغضوب عليهم ولا آمين قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم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 إذا ابتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين